بوك تو جونليش أربعون راستا دي جانشاكورا السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق ماب كوربين من فضلك من فضلك আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন এখানে আশেপাশে কোথায় ভালো রেস্টুরেন্ট আছে ওই কনের থেকে বাদিকে বাঁক নিন اذهب لجهة اليسار عند الزاوية اذهب لجهة اليسار عند الزاوية تاربار كيچوك خن شجا جان ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم <تصفيق> ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم تاربار اكشو میتر ارماتو دان ديك جان ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين متر ابني باسه كوريو يمكنك ايضا أن تأخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص ابني يمكنك ايضا ان تاخذ الترام يمكنك ايضا ان تاخذ الترين اپনি আপনার গাড়ি يمكنك ايضا ان تسير خلفي يمكنك ايضا ان تسير خلفي আমি كيف اصل إلى استاد كره القدم كيف اصل إلى استاد كرة القدم بول بار هوجان اقطع الجسر اقطع الجسر تانيلير مددو دي جان تعبر النفق اعبر النفق تريتيو سيجنال ناشا بورجنتو غاري چاليه جان سر حتى ثالث إشارة ضوئية سر حتى ثالث إشارة ضوئية تاربوري أبنا الدام ديكير برثوم راستاي باقنين ثم نعطف يمينا عند اول شارع ثم نعطف يمينا عند أول شارع تاربوري شجا بربورتي جو بار هوي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ما بكربن، عمي بيما نبندر برجنتو كيبها من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি যান সোজা একেবারে শেষ স্টপ পর্যন্ত চলে যান